124. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 125. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما 126. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية 127. فهل ترى لهم من باقية 128. وجاء فرعون ومن قبله 114. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية 115. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية 116. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية 117. فإذا نفخ في الصول نفخة واحدة 118. وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة. 114. فيومئذ وقعت الواقعة 115. وانشطت السماء فهي يومئذ واهية 116. والملك على أرجائها 117. ويحمل عرش يَوْمَئِذٍ فوقهم يَوْمَئِذٍ ثمانية 118. يومئذ تعرضون, تعرضون لل تخفى فأما من أوتي كتابه بيميني فأقول هؤلاء قرأوا كتابي إني ظلنت عني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية 121- وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول 122- فيقول يا ليتني لم أوت كتابي 123- ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية 125- ما أغنى عني مالية هلك عني 114. فأخذوه فغلوه 115. ثم الجحيم صلوه 116. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 117. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين 119. فليس له ليومها هنا حميم ولا طعام إِلَّا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رَسُولٍ كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِلُ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَطَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 110. وإنه لتذكرة للمتقين 111. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 112. وإنه لحسرة على الكافرين 113. وإنه لحق اليقين 114. فسبح باسم ربك